يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعبون ذلك عالم الغيب والسهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالات مما ثم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 سمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن ولو شفنا لأتينا كلنا سنهدها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 ودوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المواجه يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم يفقون فلا تعلمون الس لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ومنهم من العذاب دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرون ايمانهم ولا ينظرون فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون